السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا فهد حالك يا فهد <تصفيق> ه، عندك أسئلة في اتحت تسأل عن شيء من اللي خلال المحاضرات الماضية. شوف كده قلب في صفحات الكتاب إذا عندك مثلا سؤال أو تعليق أو استفسار. نعم الحزام الدهب والله يعني شوف حسب ما تعارف عليه الناس إذا مثلا نقول في مجتمع ما أهل الجنوب أهل الشمال أهل الشرقية أو مثلا أهل بلد ما فتعارفوا سامع متعارف عندهم من يعني العادات ان المراه تتحلى بحزام ذهب ويسمع عليه حل اا الذكر يعني ما هم من العادات او من العادات الخاطئه تمام العادات اللي هي المخالفه يعني اللي فيه يكون اسراف وتبذير لكن إحنا جزء لما يكون العادات اللي العادات الطبيعية ما فيها مغالاة ما فيها إسراس ما فيها تبذير يعني يقول يعني أغلب الناس يقدروا يشتروا هذا حزام الذهب حزام الذهب داني على الأقل مية وربع مليون ونصف مليون أقل أقل شيء في يمكن مية ألف ريال فوعادة يعني ما هو زينة والله ما أدري شوف يعني إن كلام عام لكن ما هي الفتوى تمام؟ ففي فرق بين الفتوى وبين الكلام او الحكم العام الحكم العام إذا كان هذا الحزام الذهب ما هو من العادات الناس المألوفة وليس من العادات اللي هي المقبولة ولا مخالفة للشرع وليس فيه إسراف ولا تبذير ولا خيالا ولا كبر فما خلاص ما فيها زكاة حلي لكن اذا كان هذه من العادات التي تعتبر يعني العادات سيئة أو عادات الزميمة وفيها خيال وفيها كبر وفيها اسراف في هذه الحالة يكون عليها زكاة الحلي فبالنسبة لحزام الذهب نسأل عند مثلا اي منطقة من المناطق هنا عندنا في المملكة في السعودية هل هي منطقة جنوب الشمال الوسطى الكذا. ونسأل الناس هناك او خصوصا الحريم هل من عاداتكم يا حريم انكم تتزينوا بحزام الذهب وشيء طبيعي وعادي عندكم اذا قالوا ايه هذا شيء عادي وطبيعي حزام الدهب فهذه الحالة نقول لهم ما عليكم الزكاة لكن لو قالوا والله هذا الشيء موجود بيننا لكننا ما نستحسنه ما نعتبره شيء حسن بل يعتبر عن تفاخر فنقول عليه زكاة او ممكن يقولوا والله هذا الحزام الذهب المكسوب به اللي هو اللي زي المثل العامي القرش الاضيض اليومك الاسود طبعا حرام نشلم الأيام هو مثل غلط النبي عليه السلام قال لا تصبوا الدهر او ربنا سبحانه الحديث بالحديث القدسي لا تصب الدهر فأنا الدهر. لكن الناس يقول لك يرسل أبيض عشان في اليوم اللي هو الزندة فسير حزام الذهب العريس يقدم للعروس حزام ذهب ليس للزينة إنما مستقبلا لا قدر الله إذا طلقها أو إذا مات فسير عندها درشين تقدر تعيش بها وتشوف حال هذا لما تتزوج من جديد. ففي هذه الحالة يعتبر نوع من الادخار والادخار سيصبح عليه زكاة الحلي واضح؟ هذه تقريب من الثلاث الحالات المهمة آه انا لديك سؤال اخر فهد لا انت ما لي سامعك خلينا نشوف يمكن المضافه للصوت عندي لا الحين لا دي الصوت دي شغال دي هنا دي. عندي بس ماني سامعك وانا الحين كنت اسمعني طيب ايي سامعك دكتور امين امين الله يبارك ألو، ألو، الصوت راح مرتان بحينا نستامعك لحين، ألان، وإيه؟ إيه، نعم، لحين تقول لدكتوب، لو فرد، يعني اتراب، بعد كل سطرة كذا، أخذ ذهب لحرمة يكون هناك ذهب نعم من اللي تشتري، إنت اللي تشتري، ولا هي اللي تشتري؟ إيه، لا, لا، أنا، أنا، ردان إنت تشتري وتعطيله هو هدية تمام؟ ايو ايو ثم عندها كمية من الذهب يعني كمية من الذهب كثيرة شوية يعني قول مثلا ان عشر جنيه عشرين جنيه ذهب شيء ذا كده <متدلقى> هنا يعتمد النية نيتها هي زوجتك هل نيتها طبعا انت خلاص أصبحت أصبح هذا ذهب ملكها هي فهنا هي هذه المرأة هل نيتها الآن من تملك هذا الذهب تملكه للزينة ولا تملكه كالدخار للمستقبل الحياة المستقبلية الله عالم إيش يصير في الدنيا الدنيا غلا غلا غلا فما أحد يحاولش يقاش للآخرين على نيته فبالنسبة لك بالنسبة لك أنت الذهب خرج من ذمتك خلاص خرج من ملكك فأنت ما أنت مسؤول عنه لا ذكاء ولا مو ذكاء فالآن الذهب دخل في ملكها هي في ملك المرأة في ملك الزوجة فأني يجي نسألها يا فلانة هل نية الدحينة من هذا التملك أنك تبغي زينة ولا عشان تبغوا تحوي شيء فإذا قالت والله أنا أبغى الزينة والزين بيه قدام الناس والأفراح إلى آخرين فقال طيب خلاص ما عليك زكاة أما إذا قالت والله أنا نيته وأحوشه وأدخره فهذه الحالة نقول لها عليك زكاة والزكاة هنا ممكن هي نفسها تخرجها وممكن الزوجها يعني يخرج عنها لأن الزكاة هي في المال بغض النظر من الخرجها صاحب المال طرف آخر المهم أن هذا المال نخرج منه الزفاف. ها وضحة الإجابة؟ لا زكر الله صراحة. الله خير, الله الله صراحة. أيوه الله خير أيوه أيوه نعم هذا. إيه هذا المسألة نعم هي. الم... المسأل نعم هي من السائل الصراحة اللي يسأل عنها الناس كثير الأيام. لكن يعني نشوف برضو الشيء مهم يا فهد يعني هذه النية بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى فالواحد ما يضحك على نفسه يعني بعض الناس لم يروح يستفتي الشيخ ولا يستفتي المفتي القاضي أو العالم فيقول لا لا والله نحن نية نزينا انت ما بتكذب على ربنا سبحانه وتعالى فهذا يعني لما العلماء بيقولوا حسب النية هنا المفروض هذا المسلم أو هذه المسلمة أن يكون فعلاً صادق في نيته مع الله هل نيته مع الله إنه إدخار ولا إنها زينة هذه برضاً من إنشاء المهمة لأن يجب تنبيه الناس إليها الله <تكلمة> الدكتور ما نحذى نبالي نبال إنه نراجع مع بعض الله ما عليه تقول مرة ثانية؟ أقول ما في أشياء كذا يعني كثيرة ما في أشياء عندي في في بالي وما حضرت يعني ولا حظت يعني إنه راجع الدف ما المشكلة يعني يعني كمان صعب الواحد يعيد الشرح مرة ثانية فإذا في أشياء وشيء طبعا يعني هو الحمد لله المنهج كان سهل بسيط هي كلها خمسة مسائل وخمسة مسائل بسيطة هي المقدمة برضو سهلة كانت. وفاضي هذا كلنا عندك المدرس المادة يعني مدرس المادة رهيب ما يحتاج. <تصفيق> والله صراحة صراحة يشكر الله أتبا جرفة أعلن صراحة أنا في مشان مادة الفقه الحمد لله ما بضحك معاد كتر بس الواحد يسوي اللي يقدر عليه وصراحة ننتهي والله ذات الله خير والله الله يبارك الله يبارك هذا على أساس ما شاء الله أنت وزميلك الثاني عبد الرحمن يعني بي بيكون بتسأو وبناقش وف فالمناقشات مع المدرس هذه يعني تخل المدرس إذا ما تقولك إيش يعني دائم بقول الطالب المدرس انعكاس للطالب إذا كان الطالب نشيط ويسأل حتلاقي المدرس يتنشط ويفكر ويبذل جهد بعد ذلك المدرس شايف طلاب نايمين هو كمان أش ينام معه طيب الأسئلة إن شاء الله سيكون الأسئلة عبارة عن صح وخطأ أغلب الأسئلة يعني أو الأسئلة المتعلقة بالمقدمة أغلبها أسئلة كده منطقية عقلية يعني تفكر فيها ممكن أن تجد الإجابة لكن مو معنى كلامي لا تفهمني بعض الطلاب اللي حيث معه بعدين المحاضرة ما يفهموني غلط لازم تذاكر وتشفظ وتفهم إلى آخره لكن في نفس الوقت يعني بعض الأسئلة إذا نسيت إجابتها من الكتاب فكر فيها وحسب كده التفكير العقلي المنطقي السليم جاوب عليه هتطلع إجابة فك صحيحة بالنسبة أقوال العلماء زي ما قلت لك أنا ما حطلبكم بالشافعي إشكال ولا مالك إشكال ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا غيرهم لما عادة المذاهب الصفة عامة المذاهب الحنفية المذاهب الشافعية أو ويمكن بس سؤال سؤالين اللي هي فيها مذاهب لكن أغلب الأسئلة يعني بحاول أن أركز على أقوال العلماء دون أصحابها مهم من صاحب القول إنما المهم الدليل ما دليل هذا القول أعلى حال عندكم ال المجموعة الخاصة برضو في أي وقت عندكم سؤال ولا شيء فاسأله سواء تسأل في في المجموعة او تسألني على الخاص ما هي مشكلة وطبعا السؤال في المجموعة يكون أفضل عشان بقيت الزملاء كمان يستفيدوا منها. نعم مسألة تانية في الضوء الغسر ايه اتفضل ورا لو تكتب احسن لان الصوت بيقطع الصوت ما بيوصلني واضح لا بد استحضر الانية اذا ممكن تكتب يكون احسن اوات مجرد اني خشف كيف طريقة الغسل الكامل طيب بالنسبة للغسل <تصفيق> عندنا نحن الصفتين للغسل الصفة الأولى هي الصفة الواجبة والصفة الثانية هي المستحبة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الواجبة اللي هي المهمة هو تعميم جميع البدن من أول رأسك إلى أسفل قدميك. فالغسل الواجب هو تعميم جميع جسد بالماء من الشعر والرأس إلى أسفل القدمين مع المضمضة والاستنشاق هذا الشيء برض مهم كثير من الناس بإنساء او يغفل عنه وهو المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصفة الثانية وهي الغسل المستحب وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول شيء يغسل القبل والدبر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر. واضح؟ فأنا نبي عليه الصلاة والسلام أو من السنة الإنسان يبدأ بالقبل والدبر على أساس أنه حيخرج مطوي خرج من غسله فيستطيع أن يصلي بهذا الغسل لكن إذا الواحد ما غسل القبل أو الدبر وخلال في الآخر أو في الوسط إلى من مهم انتقض وضوء حتى برضو بالنسبة للمرأة إذا كانت مضفرة شعرها مسمى ضفائر أو الرجل شعر طويل مسمى ضفائر لا يشترط أن يمدقظا وينصب الضفائر ويخليها لكن المهم إنه يدخل الماي إلى صروت الرأس تمام يعني مو مشكلة حتى لو شعر طويل أو الحرمة شعر طويل مضفرة إلى آخره ما في داعٍ لها الضفيرة، إنما تدخل الماء إلى داخل جذور الشعر في فروة الرأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. يلا عبد الرحمن، سامي زي لو كنا افتح الكتاب وقلب في الصفحات. كذا في سؤال يسأل كلامات يا عبد الرحمن السلامات على حال خلاص انتبه للطريق وهي مراجعات زين ما قلت قبل شوية الفهد والكلام للجميع اللي عنده سؤال اللي عنده التعليق فيرسل على الواتساب وان شاء الله اجاوب لكم عليه يا يا فهد رشيب زميلك اعطي لك عشر درجات. <تصفيق> فين واقف السيارة معك يا عبد الرحمن؟ طب أي الملك؟ طيب قريب مننا فين في الفريق الملك؟ ممكن أرسل لك الولد يوقف يوضع معك مو مشكلة. فلاقين قلت قاطع صاري هي عرفته أرى والله بجد إذا تحب أرسل لك ولد يزيلك طيب تمام الله يحفظ لك قوة يعني شاب يا عبد الرحمن عندك مشي الله ولد كبير ربا يعطيكم جميعا الصحة والعافية ويبارك لكم في زواجكم وأولادكم وإحنا كمان عاكم آمين طيب نفترض مثلا جاء لك سؤال يقول لك يما يع... مثلا الخلاف ما شاء الله تبارة الله يا عبد الرحمن ما شاء الله تبارة الله الله يبارك فيهم يحفظهم جميعا أنت وأولادك وأولاد فهد وأولاد اللي كل اللي يسمعون هذا في الدرس طيب يقول لك مثلا المقدمة ان الاختلاف بين العلماء يعتبر شيء غلط شيء محرم ليش؟ لأن الاختلاف يؤدي إلى تفرق المسلمين فالمفروض أن العلماء يتفقوا مع بعض يتحدوا عشان المسلمين كمان يتحدوا فإيش رأيك صح ولا غلط هذا الكلام؟ خطأ ليش خطأ؟ الاختلاف رحمة طيب لكن عن الواقع ان الناس حولوا الاختلاف الى نقمة وليس رحمة فالعداوة وبغضاء وعنصرية وهيطة طيب هو الصح كلامكم انه الاختلاف رحمة والمفروض انه ما يتحول هذا الخلاف الى مشاكل و مضاربات وتعصب وتمذهب انما هو اختلاف في الرأي بل بالعكس يعني هنا ليش هو اختلاف العلماء رحمة عشان المفتي لما يجي يفتي للسائل فيرى ما الاصلح للسائل يعني احيانا المفتي يغير الفتوى نفس الشيء القاضي لما القاضي يحكم في قضية ما فانه ينظر في خلاف العلماء وفي كل قضية يحكم بما هو اصلح للطرفين يعني ممكن مثلا يقضي مرة القاضي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقضي مثلا بالمذهب الحنبلي في قضية نفس القضية تأتي له بعدين مرة ثانية لكن يرى انه الاصلح للطرفين وانه يقضي مذهب المالكي مثلا او الشافعي فسير اختلاف العلماء رحمة على اساس ان المفتي والقاضي يستطيع ان يتخير الحكم المناسب للسائل وللمتخاصمين. زي, زي سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما المرأة ومعروفة هذه القضية مشهورة جاء رجل قالوا هل للقتل العمد توبة؟ قالوا لا ما فيها توبة. بعدين بعد فترة من الزمن سام شهر جاء واحد ثاني وسألوا هل في القتل العمد توبة؟ قالوا أيه له توبة. فبعض الجالسين استغربوا قالوا كيف انت زمان جات مستفتي وقلت له انه ما فيش توبة ودحين بنقول الرجال هذا يوجد توبة. فقال لهم الرجل الأول رأيت الشرر في عينيه رأيت الغضب والقتل في عينيه يعني جاي كده يبغى بغفتها تبيح له القتل فغلظ عليه وقال له ليس للقتل لعم التوبة أما الرجل الثاني فرأيت في عينيه الندم والحسرة فخلاص القتل وانتهى ويبغى يتوب وباب التوبة مفتوح فقولنا له وننفي توبة. فسينين خلاف العلماء رحمة بمعنى أن العالم يختار للمفس للمستفتي الفتوى المناسبة. لكن للأسف إحنا الناس اللي إحنا عملناها مذهبية وعصبية وانتحوت إلى مشاكل. طيب يقول لك كان القول في الاحكام الفقهيه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام قولا واحدا انا على أيام النبي عليه الصلاه والسلام كانت الاحكام قول واحد ما في خلاف وحتى اذا الصحابه اختلفوا يروحوا يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام ويستمعوا على القول الواحد النبي عليه السلام والسلام يخلص يحسم الخلاف بينهم وينهي اه صح هذا الكلام ولا كان الصحابة بيختلفوا مع بعض ويستمر الخلاف بينهم طبعا نقصد هنا الخلاف الفقهي وليس الخلاف في الامور الشخصية قصدنا الخلاف الفقهي تمام لأن النبي عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى طيب ما كانوا يتفلسفوا اللي ما احنا بنسوي الايام هذه يعني الناس الايام هذه حاب يتفلسفوا ما كان يقول والله يمكن لا يدفضه كده ولا يمكن قال كده ولا انت ما سمعته كويس او ما فهمناه كويس ما كانوا يقوله سيتفلسر زي الفلسفات حدثنا هذه كويس ممتاز لا طبعا هذه احد المميزات التي تميز الصحابة رضي الله عنهم والتي نختلف نحن عنهم فيها إنه هم خلاص إذا ربنا أنزل في القرآن حلال حلال حرام حرام انتهت الحكاية النبي عليه الصلاة والسلام لهم حلال حلال حرام حرام خلاص انتهت الحكاية لكن نحن للأسف المسلمين اليوم نجلس نبغى نغير الدين على كيفنا يمكن ويمكن شغلانه الجماهير العلماء اشترطوا النية في الوضوء حتى كاد يكون إجماعاً إشراط في الكلام صح ولا غلط جمهور بل جماهير العلماء قالوا تشترط النية في الوضوء حتى كاد يكون إجماعاً صح ولا غلط كويس صح. حتى أعطالك هي في بداية الكتاب في بداية الموضوع المصري طيب هنا خلينا في المسألة اللي بعدها اللي هي مسافة القصر مسافة القصر هل الأربعة برد والستة عشر فرسخا أو الثمانية وأربعين ميلا تعتبر ثلاثة أشياء مختلفة وثلاثة أقوال مختلفة ولا كلها عبارة عن قول واحد؟ ايش ولا يا فهد؟ ايش يعني لا ما فهمتك يعتبر قول واحد تمام يعتبر قول واحد ليش فهنا تخلي بالك يعني مثلا احيانا النقطة هذه ممكن تتكرر معانا في المسائل الاخرى فخلي بالك في الكتاب احيانا يديلت الكلمة او عبارة ومراذفاتها فالأربع برد هي ستة عشر فرصخ وهي ثمانية وأربعين ميلا وبين وباللغة العصر الحاضر تقريبا ثمانين كيلو متر فتعتبر كلها عبارة عن شيء واحد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم فهذا القول يدل على اشترات أن تكون المسافة أربعة برد آه، ده الكلام صح ولا غلط؟ ولو غلط ايش الصح؟ لا تسافر المرأة ثلاثة الا مع مع ذي محرم. فهذا الحديث يدل على اشتراط أن تكون المسافة أربعة برد فأكثر. لا هنا فهد ما نبغى نعرف من اللي قالوه. نريد هل هذا القول او هذا الاستدلال استدلال صحيح ولا استدلال خاطئ استدلال خاطئ كويس طيب هنا اللي هو الحديث لا تستاخر مرة ثلاثة لما عندي محرم استدلوا بي على كم تكون المسافة ليلة ولا ليلشين ولا ثلاثة أو أكثر ثلاثة ليالي كويس ممتاز طيب هنا الظاهرية ومن معهم قالوا أن كل ما يسمى سفرا وكل ما هو في عرف الناس أنه السفر فهو مبيح للقصر والجمع هذا كلام صح والغلق نعم صحيح. طيب هل هذا الكلام يعتبر بدعة ولا مو بدعة؟ من البدع المحدثة. يعني الظاهرية عندما الكلام غريب ما يعتبر هنا كلامهم بدعة. لا ما يعتبر بدعة تمام لا يعتبر بدعة طيب ايش الرأي الراجع في المسألة هذه نعم قول الظاهري الظاهرية ما هم مبتدعة يعني عشان برنا نوضح الصورة الظاهرية يعتبر مذهب فقهي وليس مذهب مبتدع بعض أقوالهم تكون لها وجاهة ولها دليلها وبعض أقوالهم تكون ليس, ليس لها وجاهة أو دليل فهنا كلامهم هنا صحيح طيب فين اختفوا يعني ما زال موجودين الظاهرية لكن قليل جدا يعني عدد الظاهرية بالنسبة لبقية المذاهب الأربعة عددهم دليل ليش لأنه يعني مع الأيام تبين أن المذهب الظاهري يعني فيه أخطاء كثيرة طبعًا نعرف أن الظاهري ما يعترف بالقياس وحنا عندنا في المذاهب الأربعة كثير من الأحكام تعتمد على القياس عشان كذا المشكلة هذه يعني جعلت نفس أهل الظاهرية مع الأيام بدأ ينقصوا وبدأوا يختطوا طيب أم عائش رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة عن بنات أخيها وكانت تأمر النساء الصحابيات والتابعيات أنه يزكوا عن حليهن ما رأيك يا لكنه صح ولا غلط لا الحديث هنا هذا الكلام بالعكس كانت أم المنين عائشة رضي الله عنها كانت لا تخرج بالنفي كانت لا تخرج زكاة الحلي عن نفسها ولا عن بنات أخيها تمام طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء فطدقنا ولو من حلي كنا تصدقنا ولو من حليكنا هذا الحديث دليل على وجوب زكاة الحلي لأن الزكاة في القرآن تسمى صدقه فهو دليل على الوجوب ما رأيت في هذا الكلام صح أو غلط إذا صح ليش وإذا غلط إذا الصواب يعني في الاختبار أحيانا يجيب لك السؤال بالعكس تمام يعني زي هنا اللي قبلها كانت أم المؤمنين عاشرة رضي الله عنها لا تخرج الزكاة فممكن يجي لك السؤال بالعكس إنها كانت تخرج الزكاة فانتبه يام الاختبار كويس هنا تصدقنا ولو من كنا نعم هذه الكلام اللي قلناه كان سؤال غلط والصواب أن المقصود بالصدقة هي صدقة التصوع وليست وليست الزكاة الواجبة مثلا ندخل كده على المسألة اشتراط الولي في النكاح لو تفتكر يا فهد بما لكم في آية استدل بها أهل فريقين أو ثلاثة أقوال للعلماء استدلوا بآية واحدة هل تفتكر هذه الآية؟ اه تفضل يا عبد الرحمن شايفك رافع يدك قول يا عبد الرحمن طيب اتفضل يا طيب مع السلامة و... وسلامات ان شاء الله مع السلامة واذا عندك اي سؤال باعتني الارسل على الواقصر بالعام او الواقصر الخاص على رقمي الله يحيك. طيب نرجع لفاهد مرتين فلا تعضلوهنّ. اللي هي الآية اللي هي فلا تعضلوهنّ. تمام؟ فهنا كلمة لا تعضلوهنّ استدل بها بعض العلماء وكلمة يمكشنا أزواجهنّ استدل بها العلماء الآخرين. بعنى هي كلها آية واحدة. فآية وحدة تدل بها فريقين برأيين مختلفين طيب هنا فلا تعذلوهن الخطاب للولي للأولياء ومعنى ذلك أن الخطاب للأولياء وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم الأولياء قال لا تعذلوهن معنى كده إن بيدهم يقدروا يمنعوا البنات من الزواج أو إنهم يزوجوهم يعني هنا الولي الأمر له دور إن يوافق أو ما يوافق. طيب والطوله ينكحنا أزواجهن هنا استدل بها من عدم وجود الوالي. ليش؟ لمرابنة نسب الزواج هنا لمين؟ نفس عملية الزواج عقد النكاح نسبه إلى من؟ إلى النساء. ينكحنا عندنا هنا النون النون النسوة ينكحنا يعني الحريم أو المطلقات ينكحنا أزواجهن فدل قوله ينكحنا على أن للمرأة أن تزوج نفسها طيب ايش حكاية دحين الولي عند الحنفية ما هي فكرة الولي عند الحنفية يعني كيف ردوا على الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الولي ماذا يا فهد؟ هل تمام ان الامر للندب وليس للوجوب؟ طيب على اي تأساس اعتبروا انه للندب والاستحباب؟ الدليل اشي هو الدليل؟ لا هنا دليل دليل آخر تمام دليل آخر إنما هنا قصدهم إنه الهدف من الولي هو إنه من أعراف العرب وعاداتهم وتقاليدهم يعني عند العرب عيب إنه المرأة تزوج نفسها فهو من عادات وتقاليد العرب فهنا الإسلام برعاني ما يبغى يخالف العادات والتقاليد في كل شيء خالفهم بعض العادات نعرف من الإسلام بعض العادات الحسنة أبقى عليها وبعض التقاليد أيضا الحسنة أبقى عليها فهنا الأحناف يقول لك هذه من العادات الحسنة اللي كانت عند العرب أن الولي هو اللي يزوج المرأة والمرأة عيب أنها تزوج نفسها بنفسها هذا هو المقصود فهو للاستحباب والنبل وليس واجب ليش ليس باجح إلا ينقل الأدلة اللي قالوا عليه بعدين وينتحل أيامه وينتحل أزواجه إلى آخره. طيب مثلا نأخذ كمان كده سؤال نقلب في الكتاب في أحد الشرات البليد سيدنا عمر رضي الله عنه قال لا يصح لامرأة أن تنكح إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان فهذا الدليل على أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بإذن وليها ها ده الكلام صح ولا غلط استدل العلماء خطأ كويس ليش خطأ ما الصواب ما هو الصواب الصلاب وعدم وجوب الولي كيف يستدل عدم وجود الولي إلا بإذن وليها أو الرأي أو السلطان فمعنى كده أنه إذا ما كان في ولي ففيه سلطان أو واحد من أهلها الرأي من أهلها يعني ممكن يكون مثلا عمها عاقل وحكيم وأبوها مجنون طايش أو كذا أو كذا نشوف طيب المسألة اللي بعدها الطلاق الثلاث بلفظ واحد صوّك الكتاب على طلاق الثلاث مثلا من الأقوال في في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أن بعضهم قال لا يقع ولا شيء يعني ما تنحسل ولا فضل صحيح الكلام تمام صحيح بردهم نفس الشيء أهل الظاهر اللي قالوا استدلوا إنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الطلقة ليست من الإسلام وبالتالي لا يعتبر شيء. طيب بعض العلماء قال في فرق إذا كان مدخول بها فيقع طلقة واحدة بائنة إن كانت غير مدخول بها. أما إن كانت مدخول بها فيقع ثلاثا ما رأيك؟ نقول مرأة بعض العلماء قال إذا كانت المرأة مدخول بها وزوجها قال لها أنت طالق ثلاثا فيقع ثلاث طلقات لكن إذا تزوج واحدة وعلى طول طلقها قبل ما يدخل بها فيقع طلقة واحدة لكنها بائنة لأن غير المدخول بها ليست محلا إلا لطلقة واحدة فمعنا كده أي طلقة بعد كده طلقة ثالثة رابعة مية ألف ما فرقت صح هذا صحيح تمام برد هنا في آية استدل بها فريقان اللي هي الطلاق مرتان استدل بها فريقين من العلماء على قولين مختلفين الطلاق مرتان ها ايش هدول القولين الطلاق مرتان استدلوا بهذه الآية على أنه يقع كم طلقه سويت إنه يقع ثلاثة طلقات ليش لأنه زي ما إنه ممكن يقع مرتين فيمكن أيضا أن يقع ثلاثة فاستدل بهذه الآية الطلاق مرتين العلماء الذين قالوا بوقوع الثلاث طلقات بلفظ واحد وعكسهم اللي هم مين؟ اللي قال أنه يقع طلقة واحدة، تمام؟ ليش لأن الطلاق، الطلاق مرتان، ليس المقصود بها العدد واحد واثنان وثلاثة، إنما المقصود بها قلنا إيش مرتان بعد مرة، سنقول مرتانية الآية الطلاق مرتان استدل بها الذين قالوا بوقوع الثلاث طلقات. وأيضا استدل بها الذين قالوا أنه تقع طلقة واحدة لأن المقصود بها مرة بعد مرة بس إن المرة الواحدة لا يقدر يطلق أكثر من ثلاث عشر مية ما ينفع تعتبر واحدة بعدين مرة ثانية بعدين مرة ثانية طيب ما رأي الراجح في هذه المسألة يا فهد إيش رأي راجع؟ اللي هو الجمهور ليش إيش أقوى دليل استدل به؟ ما هو أقوى دليل استدل به الجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة؟ أقوى الدليل اللي هو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الحديث وفي, بداية وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبداية خلافة عمر كان يعتبر ايش كان يعتبر الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلق واحدة فكان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وهي خلافة أبي بكر الصديق وبداية خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا كانت ثلاثة طلقات تعتبر طلقة واحدة لكن بعدين لما بدأ الناس يتهاونون في حدود الله ويتلاعبوا بالطلاق فقال عمر انه يعني إنهم يعني تهاونوا في أمر في السعة فرح ضيق عليهم وأوقع الثلاثة طلقات بثلاثة طلقات، فلو واحد طلق زوجة ثلاثة طلقات، يعني طالق طالق طالق، فتعتبر ثلاثة طلقات. هذا وأقوى دليل استدل به عمر رضي الله عنه. طيب، هذا تقريبا يعني يعني أهم الكلام أو أهم المراجعات. في الـ واحد المسائل الأربع الخمسة والمقدمة. أظن يوقف خلاص عشان العصر أدنى. هاي فهد. ها كفاية كده اليوم ولا في عندك أسدى؟ مسامح صوت العصر بيأدد. طيب اللحظة فهد خليني اتغفر التسجيل وارجع لكم مرة تانية طيب يا شباب اللي بتسمعون انتهت المراجعات والمحاضرة الجاية يعني حسين نفس الشيء كده تقريبا مراجعة ويمكن ما حيكون فيها شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته